سلام تهب علينا ن سيرفرف ا ب ب ة ا ا ل م ك ة سلام س ي ر قريبا وقريبا جدا فوق أ ر ض ه ا ا ل م ب ا ر ك ة سلام يحكي لنا قول ربنا وحديث نبينا عن ب ر ك ة وفضل هذه البلاد التي اختلط حبها بدمائنا فضائل جرافيك الشهر عزيزي جرافيك. ا ل د ع و ة ب ج م ي ع ا ل أ ل و ا ن قال ع ل ي ه ا ل ص ل ا ا ة و ل س ل ا م إذا وقعت الفتن فإن إ الفتن ا وقعت ل ي من ا بالشام ق ا ل عليه السلام ص ل ل ا ا ة و إ ذ ا وقعت النبوه ف ت و ا ل ش ا م وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي ر أ ي ت عمود الكتاب ت ز ع من تحت وسادتي فنظرت ف إ ذ ا هو نور ساطع عمد به إ ل ى الشام أ ل ا إ ن ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا وقعت الفتن بالشام وفي ر و ا ي ة إ ذ ا وقعت الفتن فالامن أ م ن ب ل ش ا يقول الإمام العز ب ع بالشام د س ل الله تعالى عليه ا م رحمة ر ح الحديث ا ذلك ع عليه تعالى عليه عمود عند وقوع بمعنى وقعت ل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن بالشام بمعنى أن الفتن ق ا إذا يكون هو أخبر أن أن ف ي الدين كان أ ه ل الشام براء من ذلك ثابتين على ا ل إ ي م ا ن و إ ن وقعت في غير الدين كان أهل الشام عاملين أهل م ب والعيان ج ب إ ي وأي م مدح أتم من م ا ا ن و ذلك ل ن بعمود ل ل أهل الإسلام إ س ا م يعتمد عليه و و ج إليه والعيان شاهد لذلك ف إ ن ا ر أ ي ن ا أ ه ل الشام على ا ل ا س ت ق ا م ة التامه ة والسنة والتمسك بالكتاب والسنة عند ظ و الأهواء واختلاف ر الآراء www.azig.com